قالوا يا صالح قد كفيك فينا موجودا من قبل هذا اتهانا اتهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا في شك مما تدعون قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني, وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تختير وَيَا قَوْمِ هَذِي نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ آيَةٌ فَذَرُوا هَا تَاكُرْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوا هَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عذاب قريب. تعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصدحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يضنوا فيها ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فَمَا لبث أن جاء بعجل حميد فلما رآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت تبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق قالت يا ويلة وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منير يا ايوب ارحم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وان انه عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي قَرْيَتِهِ وَضَاقَ بِهِ وَضَاقَ بِهِ جَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إليه قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيتي أليس منكم رجل رشيد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 راسل ربك من يصلوا اليليك فسر بي اهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ان لم راتك انه مصيب ما اصابهم ان نوعدهم بالصبح أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبِ فَلَمَّا جَامُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ سومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد